اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك توسعت حدود الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب تم نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كان عمر بن الخطاب يشتهر بعدله وتحت جزيرة قبرص وجزيرة رودوس في عهد عثمان بن عفان جاهد الصحابة في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم